أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَعَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْخَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصُ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌ مُّبِينَ وَكَذٰلِكَ يَجْتَنِبُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلٰى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا كَمَا أَتَمَّهَا عَلٰى آبَآئِكَ مِنْ قَبْلُ إِ رَبَّكَ عليمٌ حَكِيم لقد كَ فِي يوسُفَ وَإخْوَتِهِ آياتةُِسائِلم إقالَاُ لَوسُبُ وَأَخُوه أَحَبُّ إلَى أَبِنَ مِن وَنَحْنُ صبَث وَونَحْن أُصبحْبَةٌ إِ أَبَانَ لَ فِي غرالِ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 117. وجاءوا أباهم عشاء يبكون 118. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو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 وَكَانَ ذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ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 124. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم 125. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه 119. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين 110. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين 112. لَهُ له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم 113. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين 114. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا 122. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه 123. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علم لي ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون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 126. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون 127. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه 119. وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان 110. وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك ذِكْرَ الشيطان ذكر ربه فلبتت السجن 124. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أهتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون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 121. إلا قليلا مما تحصنون 122. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به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 126. قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء 127. قالت امرأة العزيز الآن حصحص حص الحق 128. أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين 129. ذلك ليعلم أني لم أخله بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الفائنين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 124. ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين 125. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا قالوا سنراود عنه اباه واننا لفاعلون وقال لفتيان هجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها اذا قلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون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 119. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين 110. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم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 لَجَأْتُنَنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا أَتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَامُ مَا نَقُولُ وَكِيل وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدْخُلُوا مِنْ أَدْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ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 117. وما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس عقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون 118. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال انني انا اخوك فلا تبت اس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقايه في رحل اخيه جعل السقايه في رحل اخيه ثم اذل مؤذن ايتها النير انكم لسرقوم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 نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبذها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه اننا نراك من المحسنين 112. قال اللَّهِ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون 113. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا أَلَمْ قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا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 129. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين 120. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا, يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين 124. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون 125. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم 126. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا 129. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون 120. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم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 ان ربی لطیف لما يشاء انه هو العليم الحكیم ربی قد آتيتنی من الملك وعلمتنی من تأویل الاحاديث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 119. جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب 111. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه